بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا حَبًّا مِّن نَّخْلٍ وَرُمَّانٍ وَجَنَّاتٍ مُّتَشَابِهَةٍ وَغَيْرِ مُتَشَابِهَةٍ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 ويل لكل افاكين افيم يسمع ايات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كان لم يسمعها فبشره بعذاب اليم واذا علم من اياتنا شيئا اتخذها هزوا الا اِكَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِّن وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَم ٱتَّخُذُوا۟ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ لهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بايات ربهم لهم عذاب من رجز اليم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 വരജപ്പന ഹും മീനപ്പൈബന ഹും മീനപ്പൈബി വവ്വൽ നമ അല അലമി ഖ്തഫുലിം ജൽമുബുയം ഇന്നു ബൈനഹു യു മിയമതി ഫീമ കൂ ഫി അഖ്ലിഫൂ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 وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ام حاسب الذين اجترحوا السيئات ان جعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء امحياهم ومماتهم سا ما يحكمون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 وَمَا لَهُمْ بذلك مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ഇദ مَا كَانَ അയതുന إِلَّا أَنْ ക്കളു തൂബി അബ إِنْ ഇം صَادِقِينَ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 وللله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعة يوم اذين يخسر المبطلون وترا كل امة جاثية كل امة تدعى الى كتابها അല യൗമു മക്കും തമൂ ഹനിക്കു ബഹക്ക ഇന്നു സിഖു മക്കും അമലൂ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 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قلتم مَا نَدْرِي ما السَّاعَةُ, قلتم ما ندري ما الساعة إن إِلَّا ظنا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ لَهُمْ مَا مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا അയൗമി കുംഹവമ വകുമുന്നുവമലകുന്നസരീൻ